السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صليت وسلاما من طريق بذاته الكريمه وبعد الله اسال ان يوفقنا في ديننا وايه علمنا ما ينفعنا وايه ينفعنا بما علمنا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 وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسالك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك الستر في الدنيا وللاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فبداية احمد الله سبحانه وتعالى قدر لنا أن نلتقي بعد قول غياب ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم من هذه الجلسات الطيبة في هذا المكان الطيب المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة النيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جنستنا هذه في ميزان حسناتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب الدعاء تعلمون أننا زلنا نواصل الحديث في إطار حديثنا عن تفسير جزء عمه مع صورة النازعات وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا مع قصة نبي الله موسى مع عدو الله فرعون كما صورتها هذه السورة الكريمة وهذه السورة الكريمة قد تناولت هذه القصة بإيجاز مراعاة للسياق وللمقام وقلت لكم إن القصص يذكر منه ما يذكر في سور متعددة وذلك مع مراعاه السياق الذي ورد فيه ولذلك تجد ان جزءا من القصه ياتي في مكان وان جزءا اخر ياتي في مكان اخر بحسب ما يقتضي السياق وبحسب الحاجه في هذا الموضع هذه القصه كما قلت لكم جاءت في هذه السورة الكريمه موجزه لان الغرض منها كان هو التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو التحذير لأهل الكفر ولأهل الشر الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد أنهينا الحديث عن قول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقلت لكم هذا كان أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى ان يذهب وليس للغرض مجرد الذهاب وانما يذهب ليكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى بدلاله انه طغى وقلت لكم ان الله سبحانه وتعالى قد وجه نبيه موسى الى فرعون ولم يوجهه الى شعب مصر اعتقد انني ذكرت لكم العله في هذا بما لا يدعو الى الاعاده مره اخرى وقلت لكم معنى طغى انه قد تجاوز الحد مع الله ومع خلق الله هنا الله سبحانه وتعالى حدد لنبيه موسى وقلت هذه ايه من الات التي ينبغي أن نقف معها بتدبر وبتامل قد حدد الله سبحانه وتعالى له الطريقه والمنهج اللذين يخاطب بهما عدو الله فرعون أما عن الطريقة فقال الله سبحانه وتعالى فقولا لما كان الكلام لموسى وهارون فقول له قولا لينا دائما نحن نواجه بهذه الايه حينما تظهر في كلامنا حده وشده اليس كذلك يطلع بعض الدعاء يقول لك يا أخي يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون إلى أعت خلقه ومع هذا قال لهما فقول له قولا لينا والقول اللين فتفسروا هذه الايه الكريمة فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فالصلاة هذه الايه قل لك طيب يعني نحن مطالبون بأن نقول قولا لينا والقرآن الكريم عمتا قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحاسمة يقول لك في كثير من الأحيان نراكم ونراك أنت الكلام لي على واجه الخصوص يعني كن في اسلوبك شدة وقوة وما إلى هذا فأين القول ليه القول اللين هذا مما التبس على خلق الله ومما لباسه وبقولها بالإذن ومما لباسه بعض أصحاب اصحاب على عوام الناس على عوام الناس كيف هذا انا اقول لك ينبغي ان تفرق بين الدعوه وبين الذب عن الحق لازم يكون في فرق لابد ان يكون في فرق هذا مما اختلط على الناس هذا مما اختلط على الناس ينبغي ايضا ان تفرق بين حينما تبدا داعيه مع معاند ومعارض ثم ماذا يكون موقفك اذا قابلك بظلف وكبر واعراض البدايه الدعوة فقول له ايه ادي يبقى انا ببدا كده انا حينما ادعو ابدا هكذا انا رايح ادعو اي انسان كافر اي انسان ضال ينبغي ان ابدا بالقول اللين وان ابدا بالحكمه والموعظه الحسنه أسألك بقى طيب لما يقابلك ويقل أدب عليك ويتطاول عليك وعلى دينك لسه برضه هتقعد تقول قول الليينة واحد انت بعمل مش بتدعوه لا ده انت سمعت انه يسب الله ورسوله هتقولي بالحكمة والموعظة الحسنة وقول له قول الليينة نشوف نشوف علشان الامر لا يختلط على الناس ويبقى بعضهم ينظر الى القران الكريم بعين عوراء يشوف وما يشوفش وهذا لا يجوز وهذا لا ينفع وهذا لا ينفع ومن اجل هذا أنا قلت ان تعميم القول اللين في كل المواقف ما نفرق اورثنا الضعف وجر علينا كلاب استطالوا على الله وعلى الرسول، وتلك مصيبة، وتلك مصيبة. طيب، القول اللين بدأه القرآن، فقل هل لك إلى أن تذكر؟ انظروا الكلام ده، وأهديت إلى ربك، فكلام حلو أوه أوه أوه. وبدأ يريه الآيات، ويدعوه. اللي حصل؟ جب بقى؟ هيختيمها فرعون؟ اني لا يا موسى مسحورا دمت تعبا وساحر فضل القول الليل الرد المباشر واني لا يا فرعون يا الله يا سيدي كده ما لازم ناخد بالنا من الحاجات دي تطاولوا ليالي الادب يبقى لا وان يواجه بما يستحق تقول لي مصحوم هقول لك مصبور يا حبيب مش بقى كل حاجة لا ينفعش بنروح من حاجة صنعوا منا ولاية هذا ما لا يفهمه هؤلاء كل واحد عم بتكلم على كيف وذلك انا قول تبقى عندنا في الدعوة قطاع الولاية قطاع الولاية ده بقى القطاع اللي عايزك تبقى على طول مطاطي على طول حلو تاخد على دماغك وتسكت ده ما ينفع يا ابنك انا دعيت بالقول الليل بالحكمة بالموعظه بالحاسلة اللي قدامه قليل الادب لازم يأخذ على دماغه لازم يوقف عند حد لازم يقف عند حد وإني لأظنك يا فرعون دي هي ألهمين اللي ربنا قال له فقول له قول الليل ما هو قاله خلاص ما هو قال القول الليل فأصبح هذا لا يستحق هذا القول الليل خلاص هو أخذ حقه في الليونة وتعبير واضح إذا إلا لمدعوا ده لي حق في الليونة ده صحيح ده صحيح فإذا خرج خرج فلا يستحق هذا الحق في الليونة مستحقوش بقى بس اقول وعشان كده اللي قدامنا لما لاقوا ان في ليون ليون ليون ليون بقى عندهم قله ادب قله ادب قله ادب قله ادب قله ادب لضعجه ان الله بيتسب والرسول بيتسب واخد بالك ويطلع مغفلين يقول لك بالحكمه والموعظه الحسنه يا ابني حكمه مين وموعظه اصلا ربنا قال له ادعوا الى سبيله ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لما خاق اللي سبوا الله والرسول ارخ دماهم وأباح دماغهم حتى ولو كان الواحد فيهم معلقا على أسطار الكعبة هي كده إذا ربنا قال له إدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرض الحسنة هو اللي قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه هو اللي قال له وليجدوا فيكم غلظة مش دي ليه وقتها ودي ليه وقتها أنا أعطيته حقه في الليونة أعطيته حقه بالحكم والمعرض حسنة فأثبت أنه لا يستحق لا ليونة ولا حكم روعة وحصل أثبت إنه قليل الأدب إلّي الأدب بقى لها أسلوب ثاني خالص عشان كم أقول لك الخلط أو يكون يطلع واحد من صار على ما بيأخذ واحد على طول كده ده دا داهل عنده قصور في العلم ما بيفهم إن لكل مقام مقال في مقام دعوة آه والله حلوة وأنا بدعو يبى هبدأ بليونة ك الكلام جميل أو اللي قدامي بقى قليل الادب ما بقاش بقى المقام بتاع مدام خرج عن قله الادب ده منهج علمه لي القران والله والله لما خرج قال الكفر بقله ادب انؤمن كما امن السفهاء الرد بالمثل الا انهم هم السفهاء هي كده تقول عليها سفيه تبقى انت سفيه قليل الادب تبقى انت قليل الادب لازم يجد فيك هذه الغلظه وإلا سيظل متطاولا عليك وعلى دينك وعلى إسلامك وإحنا والله الإسلام ما أهين إلا في عهد الكلب الذي كان يحكمنا والمنافقين بالأصحاب العمائم اللي طلعوا كل كلب ينبح على الإسلام يقول لك ده أبلوا الفكر بفكر وده مفكر ده بالراحة وأقول له قوي وقال لعبنا نصمعه ثلاثين سنة وفي النهاية أهين النبي وأسيء إلى الله ومازال حتى الآن ومازال حتى الآن فدي مسألة ينبغي أن يكون فيها حص أن يكون فيها حص لا أنا آه أبدأ داعية أعلى أين أرصب أروح أدعو واحد مش فاهم بفهمه طلع قليل الأدب مش حتطيله مش حتطيله لأنه مش ضعيف لا أنا معي الحق والحق قوي أشوف فرعون في قمة جبروته أخذ حقه في القول الليل خلاص ليه حقا إنه تقاله قول الليل كذا وكذا وكذا وعايز آيات وبراهين ودلائل فضل طلع قليل الأدب كان في حص أظنك مسحورة وحردد هالو أظنك مسبورة ما تيش بقى كلام بعد والدعاء لابد أن يتعلموا هذا الليل له مكانه ولذلك دائما يعني أهل الحق وضعوا قاعده وضع قاعده قالوا ألين في الذب ضعف خلاص يبقى انا بني ضعيف انت بتذب حمدينك لين ايه والغلبه في الدعوه جفاء يبقى انا لازم افرق بين ان انا بلعه وبين ان أنا إيه؟ بذب في دعوه آه له ان ياخذ حقه في هذا اخذ حقه اه ألين الادب متطاول لا خلاص بقى المساله هتنتهي بقى المزألة دمتها وعشان كده أنا بقول لابد اللي عايز يشوف اسلوب الدعوة ازاي لابد من يقرأ في هذه القضايا بالعنين مش يبقى أعور العين، لا كلام هذا مرفوض كده بقول هذه من الآيات التي تحتاج فعلا لا أن كنا نرى هذا لنبقاش ده النظام على طول والاسلوب على طول لا لا، ومن هنا بقى إذا بقى فرعون ابنه يه طارق في كما قلنا بقى في سورة طوافة قول له قولا لينة الآية دي بتقول لك الالوه له ايه الالوه ايه الى فرعون انه طوافة قل هل لك الى ان تزكى يعني هل لك سبيل ورغبه في ان تتطهر تزكيه تطهير في ان تتطهر الله هو كان رأي طلبه بانه استحمى ولا ايه قالوا لا ما هو الكفر والشرك نجاسة مش ربولة قال إنما المشركون ناجس يا ابني مش مش يعني مش أصابتوا النجاسة ناجسكم أصل النجاسة أصل النجاسة وعين وعينه كده يبقى فقل هل لك إلى أن تزكى لك رعب وسبيل إلاك تتطهر تتطهر من إيه من إيه من الكفر والشرك اللي أنت فيه لأنه إيه لأنه نجاسة ولذلك ابن عباس يقول كده طهارة الشرك يعني انت ما تجد تطهر طهارة البدل في الاغتسال مش كده تروح تعمل ايه تغتاسد طهارة البدل في الاغتسال وطهارة الشرك في لا اله الا الله يبال عايز طهر نفسه من نجاسة الشرك بلوش غير حل واحد بس ايه هو لا اله الا الله لا اله الا الله فقل هل لك الى ان تزكى يعني هل لك سبيل ورغبه في ان تتطهر لان الشرك نجاسه وطهارتها لا اله الا الله هذه واحده واهديك الى ربك يعني ادلك على الله فتعرفه للجاهل جاهل ما كان يعرف الله جاهل ما كان يعرفه ولذلك لما دعاه سيدنا موسى إلى عبادة الله زي ما قلت لاخوانكم مرة يسألك فمن ربكما يا موسى مش عارف ومرة يقول له وما رب العالمين مش عارف مش عارف, مش عارف وعشان كده لو قلت لاخوانكم في محاضرة قريبة ونحن نفسي صورة القصص قلت إني ورد السؤال منه مرة بما ومرة بايه بمن طب هو سائل بديه ولا بديه سائل بديه ولا بديه قال بالاتنين لأنه يجهل الله مش عارف, مش عارف رب الله مش عارف رب الله فلما هو مش عارفه فقاسه على نفسه هو له ما وله كيفية له ما هي وله كيفية وكل شيء في الكون له ماهيه وله كيفيه ماهية الماده اللي صنع ملها وكيفيه الشكل بتاعه فانا ليا ماهيه لحم ودم دي اسمها المايه وليا كيفيه راس وعنين وودن وانف وايدين ورجلين دي اسمها ايه كيفيه كيفيه فهو بيسال عن الاثنين ما يسألوا به عن ماهيه ومن يسأل به عن الكيفيه فعايز يقول له الاله اللي بتدعوني ليه ده ماهيته وكيفيته ايه ما هو حمار ما هو مش عارف ما هو مش عارف فبيقيسوا على ايه ها على نفسه على نفسه يدلل على جهله لا يعرف الخالق لان الخالق لا يسال عنه بما ولا ما لأنه لا يستطيع مخلوق ان يحدد لا لله ما هي ولا لله ما يضرح حدد لله ما هي ولا يضرح حدد لله كيفي لنغيب ونزام أمتلك من العبه أمتلك الكلام ده أمتلك من العبه أن تقيس غائبا على شاهد ده يسمون القياس الفاسد ان تقيس غائبا على شاهد إنك حاجة ما شفتهاش تقوم تتخيلها من خلال حاجة أنت بتشوفه لازم تغلط وانا لك مثال زمان قلت لك لو احنا ثلاثة قاعدين في جزيرة معزولة عن الخلق أنا والشيخ علاء والشيخ إبراهيم ما نعرفش غير الأشياء البدائيه المية والشجر والسماء والباس باس وعنش حاجة كده معزولين عن الدنيا فشاءت ان واحد فينا هو بيعوم خلاص سرح به المية خدته ربطه على الشط الثاني فلقى نفسه في مصر هدو فجأة لقى الناس بتلبس وهم عاشد الورق الشجر وخلاص وفجأة لقى عمارات وفجأة لقى عربيات حاجات مبارأة من قبل ما يعرف عنها شيئا خلاص عاش في مصر وعرف وجي في يوم قال أم مارجع بقى أجيب لي اتنين الغلبانين اللي عنيني نرجوها فعلا. أنت كنت فيه لهم سكتوا ده أنا جئتكم من عندي أناس الحديد عندهم يتكلم شاف التلفزيون وشاف الراديو وشاف الكاسيت كده الحديد بيكلب طب بالله عليك بقى الاتنين المساكين دول اللي ما شافوش الكلام بقى أصلا يقعد يتخيل الحديد اللي بيتكلم لا يتخيله ازاي لا هيجي بقى بقى على راديو ولا طب ما كلام ده هيتخيله ازاي يبقى ما دام بيتكلم هيقيسه على نفسه يوم كل واحد فيهم يبص للتاني حد بيتكلم اه يبقى ليه شفتين وليه لسان ده اللي هيروح بيه ذهنه خلاص ده اللي يعرفه فقاس الغائب على الشاهد غلط والله والله اصاب لازم يغلط عشان كده بيقولوا قياس الغائب على الشاهد من القياسات الفاسده وحضرتك بقى لم ترى الله لو حبيت بقى تحدد له ما هي وكيفيه هتعمل ايه هتعمل ايه هبص في اللي حواليك تغلط ولا تصيب تغلط ولا تصيب فربولي قال ولتصنع على عين هتروح باصص اللي عين اللي قدامك ده صح رحت في ستين دهية يبقى ينفع تقيس غائبا على شاهد ما ينفعش ولذلك لا يمكن تتكلم في ماهيه الله في كيفيه الله حتكفر بالله امال اعملها ازاي امال اعملها ازاي لا انا ماليش غير اني انظر في صنعته فاتعرف عليه كل صنعة ابص لها اقول لا اله الا الله بس لكن بقى شكله ازاي اروح لحداه وعشان كنت لك زمان ان كل الفلاسفه بدأوا فلسفة بحق وانتهوا بباطل كل الفلسفة اتفقوا ان مدام دام في صانعه لابد ان يكون لها صانع ده حق يبقى في اله للكون راحوا في 60 داهيه لما قعدوا يقولوا بقى طب الاله ده بقى عامل ازاي وقعدوا عمالوا يصوروا لانه ابلاغ وطلعوا يصوروا عليه مش عارف ايه راحوا في 60 داهيه فهو مسكين في العرض ده مسكين مسكين صحيح عشان كده قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لفسه جمع بين لفظين في الاصل متناقضين قال هو الظاهر والباطل يا ظاهر يا باطل الاثنين ازاي قالك اه ما دي اعتباره اعتبار ودي اعتبار هو الظاهر اذا نظرت في مصنوعاتي فكل صلعة بتقول لك لا اله الا الله هو الباطل اذا اردت ان تعرف ذاته بس مش هتصف مش هتظل فده مسكين مش عارف مين رب العالمين عشان كده لما سأل بمن وما مش هتلاقي بقى سيدنا موسى اتكلم معاه في المهية والكيفية لا هو سيدنا موسى لابسه معراف والدول يتكلم معاه في ايه بقى اتكلم معاه في ايه في الصانعة رب السماوات والارض الذي اعطى كل شيء ايه خلقه ثم هدى كده بس عايز تعرفه هو الصانع هو صاحب الصانع بس فنعرفك عليه عن طريق صنعتي لا عن طريق ذاتي عن طريق صنعتي ولما تعرف بقى ربك تعرفه بصفاته تعرف الله بصفاته اللي دام هو الخالق لهذا الكون يبقى قادر عليم قديم كده حي قيوم ولا مش بقى لا ولما تعرف كل ده هذا يورثك الخشية منه اللي بيخوفوا الناس من امريكا بيخوفوهم ازاي طب بالله عليك شفت امريكا شفتها ولا شفتها شفت الجيش بتاعها وبتعرف شاف المسلح ازاي بيعمل انت ما شفتش بيخوفوك بقى من امريكا ازاي بيبقى بقى يحكولك عنها لما بيحكولك عنها تعرفها من غير ما تشوفها بعدها جيش مش عارف ايه وعندها اصول مش عارف ايه وعندها قنابل القنبله لما تترمي سيح اللحم وتسيب العظم وعندها كل ما تقف على الحاجات دي ده يريده كخشية منه فابقى الحكام عادين يعملوا كده ويطلع بعض في المكان امريكا وانا مش قدها زي الجحش اللي كان بيعكمه ده وانا مش قدها كده طب بالله عليك يا ابني ده انت لما عرفت قدرة امريكا ترعبت منه امان لما عرفت الخالق ما خبتش منه ليه ما عرفش ان هو الجبار وهو القوي وهو المتين مش عارف ده ليه؟ بعرفت ان هو العليم والرقيب بتخشي منه ليه انت مش عارف ده هو الامريك انت مش عارف ده اذا انت حينما تتعرف على الله من خلال اثاري ومصنوعاتي ومن خلال صفاته، ده بيعمل فيك يورثك الخشية منه وعلى ذلك شوف سيدنا موسى قبل التأتيب هلك الى انت زك واهديك الى ربك اعرفك عليه ومن نتيجة ايه فتخشى يبقى لما تعرفه ايه لا يصل هتخاف منه هتخاف منه هتخاف منه ولذلك دي ربنا وضعها قاعدة في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء اللي عندهم علم بمين علم بالله علم بالله علم بالله ولذلك لما يكون عندك علم بالله علم بالله لم تخشى غيره ستعلو خشية الله في قلبك على كل خشية ولذلك لما تلاقي الناس عملت تتكلم عن خشية الناس لهم كخشية الله أو أشد تعفوا أنهم جهل بالله والله عندهم جهل بالله ولذلك ربنا قال لو عندك علم أليس الله بكاف عبدة اسمع لذلك؟ ويخوفونك بالذين من دونه يبقى من هو دون الله هذا جهل منك بالله بقول ابن الفيل وذلك زمان قلت لاخوانكم العز بن عبد السلام تولى خلاف الصالح ايوب خليفه وخارج بقى في موكبه يسير بين الناس عز بن عبد السلام سلطان العلماء يسير هو وغلام الله قالوا ده موكب للصالح ايوب هو. دخل في منتصف الطريق وأوقف الموكب وقال يا أيوب اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات فعمل زي حكامنا الوضع يبقى على ما هو عليه قال جئت ووجدتها مفتوحة أنا هو اللي عملتها أنا جاي لي أكيد جئت ووجدتها مفتوحة قال أبي هذا تجيب اذا سالك الواحد الديال يوم القيامه هو يكون ردك على الله لو رديت كده خلاص وظل به حتى اصدر قرارا باغلاق الخمارات ما بمشيش من مكانه غير وهو بيقول تغلق كل الخمارات لما انصرف الموكب الغلام بيقول العزب بن عبد السلام كده بيقول له يا شيخ ألم تخشقه له السلطان وكاد ان يغضب عملت كلمه ويعني كنت خلاص أفلت وكان في استطاعته أن يشير اشاره واحده كده فيقتلوك خالص بتقعد الدنيا بتاعته بس الشاول كده خلصوا عليه فقال له كلمه جميله جدا قال يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا أمامي كالذباب هي كده قال لما تعرف الله حق المعرفة هتخشى ولما تخشاه مش هتخشى غير خلاص مش هتخشى غير خلاص خلصت إذن الطريق إلى خشية الله العلم بالله انك تعلم وتعرف الله حق المعرفه وتعرف الله بصفاف شو بقى رزاق يبقى مش هتخاف على رزقك قوي ومش هتخاف من أي قوي سميع عليم يبقى مش هتعصف الخفاء وعبا عدد وعبا عدد هذه الصفات ده يريدك الخشرة من الله فشوف سيدنا موسى قدل بداية قدل قول الله قدل قول الله هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك اعرفك على الله عشان تجاهل مش عارفه خلاص تكون النتيجة ايه فتخشى مش هتكترق عليه مش هتقول للناس بقى بعد كده ها؟ عن ربكم الأعلى مش هتستبد بخلق الله لا لا لا كل ده ينتهي فتخشى فتخشى إذن ده المطلب من الله سبحانه وتعالى من سيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طه وقول له واحد اثنين ثلاث ده المطلب تسأل نفسك بقى نفذ وسيدنا موسى نفذ الكلام ده نفذ طبعا راح القلالة إليك إيه فأراه الآية الليه الكبرى قال لا فأراه الآية الكبرى تفهم من كده إيه ده راح وقال له القران اختصر كل ده ده وقال له ولذلك لما تقرأ بقى في الآيات الأخرى ولذلك هو جمال التعادل القصه من إلى لما بتيجي كده يحصل فيها اختصار ده لازم هتدور عليه فين في الصور الاخرى تقول ده على طول هنا في اراه الايات الكبرى يبقى ده بقى كده انه راح بقى وحصل كلام وبعدين انتقل إلى استدلال مش كده ليه بيدلل له طب ايه الكلام اللي حصل قوم رايح للصوره الاخرى إن سيدنا موسى راح وقاله وإنه هو سأل عن الله كما قلت لكم وإن سيدنا موسى رب عليه ليه وأخبره عن الله بإيه بصمعته لخلق السماوات والأرض واللي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا كده فأعادي يقول له فأعادي يقول له اتكلم معاه طيب فرعون قال له كده معك دليل معك دليل ويا أخي لما طالب تسمع الكلام ده تبصق على فراعين العاص. طبشوا عليه إيه إحنا في العاوق بيطو الدليل مش قالوا إن كنت جئت بآيات إيه فأتي بها أنا عايز دليل أنا عايز دليل فبتنظر إلى فراعين العصر كلاذ العصر اللي كنا عايشين معاهم ما بيدوك الفرصة دي ما بيدوك الفرصة دي يعني تروح تقول يقول لك ها ها اللي إحنا غلط آه وتصح آه حسني في نظرك إيه وقوله ظالم فاسق الله ما مفيش بقى يقول لك بقى يعني طب والله هالدليلك دليلك قول لي انت بتقول كده ليه مش ده خالص في اضرب وارجع وارمي على طول كده اضرب وارجع وارمي خلصت على كده خلصت على كده اشتريت 93 كنت عامل شريف بتكلم عن حسن مبارك فبقول ان هو اغبى من حكم مصر من اول الفراعيل القدامى اللي اليوم اللي حكم فيه واخد واحد حكم مصر فما دخلت على وكيلي النيابة امن الدولة كان اسمه شمس صرايا فاول ما دخلت ونظر اليه ده يكتب باوصافك ودخن عاليا المتهم يلبس مش عارف ايه ويه وبعدل اسمك وسنك والكلام اللي انت عارف نصدل وعد عاد ليه طعاقت ده مجاز تسجيل كده واحداث عليه فاخر فليت نفسي بقول يا حسن يا مبارك انت اخب من حكم مصر راح قافل ده كلامك قلت له قال لحد لي يقول ليه وليه الأمر كده انت أخبى من الحكم مصر قلت له حضرتك انا اعرف انه فيه في البلد ديمقراطية وفيه حرية كلام فانتكلمت بالحرية دي وده رأي حضرتك شايف رأي غير ده اقنعني انا على السلافة لحضرتك انت اقنعني اللي هو مش أخبى من الحكم مصر قال اقنعك قلت له قال لحاضر 45 يوم مستمر الحبس يلا مع شفت الاخنعبة همينة اولا نعم تمام عدت تدعيله الخمسة ربين اليوم واخد بالك طبعا انت عارف <تصفيق> هادي هاد الإقناع فبيه بقى حاجة اسمها عندك دليل عندك حجة عندك كذا عندك كذا عندك كذا ايش كلام ده وذلك اللي قلت ان فراعين العصر الحالي اشد من فراعين العصر العصور السالفة وتعلموا منهم وتعلموا منهم فشوف ان رقم واحد قال لك شوف ادي الغلطه اللي وقع فيها يقول لك في غلطات وقع فيها فرعوه ان رقم واحد قال له ايه دليلك فراح جايب له الدليل قال لك دي غلطه ده عند الفراعين بتقعد دلوقتي يقول لك دي غلطه وهيقول لك وقع في غلطة تانية بقى انه قام بقى اللي يناقشه حجته مش كده ولا ايه فايه اللي حصل غلبهم فانقلبوا عليه حصل الصحره غلبهم فانقلبوا ايه عليه فلما جينا في يوم القيامه قلنا لهم كده طيب احنا عم ناس متخلفه طيب انا, أنا ليه مطلب انا عايز ثلاثه شيخ لازهر سابقا طاوي وعايز مفتي الجمهورية وعايز رئيس جامعة لازهر اكبر تلت عيما في مصر وعضوا قدامي في النظر على عشان يثبتوا للناس انها راجل غلطان وحاسبوني زمدته عزيز رد على زمة امن الدولة قال لي وحاتوا امك كده باللفظ بقول لك كده حت كده شوف فرعاون القابل ده جاب اللي عنده علشان يواجهوا سيدنا موسى فرعيم مصر لا لانه لو جابهم هينفضحوا هتبقى بضحيتهم بجلاجل فإيه اللي هيحصل سينقلب الناس عليه هي كده سينقلب الناس عليه فتعلمه بينهم وزلك بم اشاد ابن فرعيوزلك قلتلك كده قلتلك وبكررهالك تاني وبذكرك بيها دايم ترك سعيد بن جباي لما الحجاج بي بينكل بيه بي بي بي بي بي وضرب بينهما حوار فراح ناظر للبطانة بتاعته قال سمعتم ما يقول تعرفوا المطيباتين اللي, اللي كانوا جنب كل حاكم وجنب كل مسؤول إذا المطيباتين اللي كانوا قاعدين حوالين حسن صفوة الشريف وال... وزكريا عزمي والحمار بتاع مجلس الشعب ده والشؤالة الحرماء اللي كان بعدين دول يضبلوه وزمروه على طول كل طاغية كده فالحجاج قاعدوا حوالينا المطبلاتيه دول ده فبيتكلم مع سعيد بن جباية فما أعجبه مقال فقال لهم اتسمعون ما قال قال نعم قال فما قولكم رأيكم في اللي بقولوا ده بقى؟ قالوا اختل ده يموت على طول ده ده تعلم طول فسعيد لقبالب يبتسم فالحجاج بيندهش على ما تبتسم قال إن بطانة أخيك لهي أفضل من بطانتك فالحجاج دي اثنين إخوات واحد أكبر واحد أصغر فذهب ذهنه إلى أخويه فقال أي أخوي الأكبر ام الأصغر قال لا بل أخوك فرعون بل أخوك بل أخوك فرعون فإن بطانته قالوا له أرجه وأخاه ادي فرصه فرصة يبين ايه حجيته أرجه وأخاه ولدي اللذين جيلة دول مفيش أرجه فيه ايه اقتل بس على طول كده هم زاك كلاب اللي كانوا عشرين دي لغا اللي مفيش يدوناش فرصة أرجه دي ادي فرصة يعني يضع الحجاز دي مش عنده دي على طول احبث اقتل اعدم حاكم خلصت وما اطلع لكش حس لا تنطقه ببند شفر فشف سافر. فاقوا فراعين زي ما فشوف فرعون هذا بيعتبروا ايه في غلطة ايه الغلطة انه ان كنت جئت بآيات ايه فأتي بها اهديها سليافة اخرى صورة اخرى هنا بقى على طول جبل فاراه ليه الآية الكبرى يبقى حط في دماغي وانا بقرأ الآية دي ان فرق. موسى ذهب كما امره الله وقال كما علمه الله وسأله فرعون وأجاب على فرعون فطلب منه فرعون دليلا على أنه رسول إن كنت جئت بآيات فأتي به في الصور الأخرى هتقرا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اللي ربنا علمهم له وما تلك بيمينك إيه؟ يا موسى في بدايه الكلام القها يا موسى فاذا هي حياه عرفت ليك وبعدين اسلك يدك في جيبك تخرج إيه؟ بيضاء من غير إيه؟ سوء فذانان برهانان الى فرعون إيه؟ فعرف ان معادا لليل برهانين يؤكدان انه نبي ورسول كان ده مطلب فرعا إنت بتقول لك رسول من رب العالمين وإن رب العالمين ده اللي خلق السببات وخلق الأرض. ها؟ وقدر الخلق آه. أين دليلك على ما تقول إن كنت جئت بآيات فأتي به قال لهم لا يندي ولا يندي هنا الآية بتقولي بها فآراه الآية الكبرى ثم تبص هنا تقولي ده جاب له آية واحدة وصفها القران بانها الايه الكبرى وتقرا في السورة الثانيه تلاقيه جاب له اثنين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ولزع يده فاذا هي بيضاء للناظر الله وجاب ايه ولا جاب اثنين مفيش شك ان الصوره اللي بسطت وبينت ان جاب الايتين العصا واليد خلاص حاسمة يبقى الكلام هيكون فين هنا بقى ان ليه هنا قال فاراه الايه الاية الكبرى فاراه الاية الكبرى طيب اولا العلم المرات بالاية الكبرى بعض اهل العلم قال المقصود هنا اليد فقط وسميت الاية الكبرى ليه قالوا لي السحر الذي كان معروفا عندهم ويعرفوا فرعهم جيدا كان بيتعلق بالحبال والعصي مش كده لكن اول مره يشوف موضوع اليد دي اليد دي فعشان كده ما نشغلش قوي بامر العصا قد ما يعني خدوا موضوع الايه اليد دي غريبة غريبه اول مره يشوف. أول مرة يشوف فعشكده هي الآية الكبرى وركزت عليها هذه الآية البعض عكس قال لا دو ماهتمش بأمر اليد بدليل انه لما اراد ان يقارع قارع ايه موضوع الايه العصر فتبديها الآية الكبرى الآية الكبرى ولذلك قالوا ان اليد اليد لم تؤثر في القضية بقدر ما اثرت العصر عشان كده ركزت عليها الآية فأراهوا الآية الكبرى الآية الكبرى التي غلبت آيات الصحراء اللي هيجبهم بقى عشان كان سميت بالآية ليه؟ الكبرى بالآية ليه؟ بالآية الكبرى. فقالوا بقى هي العصر يبقى هي العصر ليه؟ قالوا اذا زيبا كبرت كل ما جاءوا به تلعت بقى الحبل والعصي وهي اللي قلبت موازين الناس وهي اللي قلبت موازين الناس لأنها كانت هي محل المنزعة والمقارعة اليد دي مش متعودين عليها لكن اللي متعودين عليه إرمع عصا وإرمع حبل وطلع تعباب فعشان كده الآية هنا ركزت على الآية الكبرى لأنها ومجابيتش ولم تتعرض لموضوع اليد مع إنه قبل الاثنين لكن ركزت على الآية الكبرى لأنها هي التي قلبت الموازين وهي العصا البعض الآخر آية خبالك يا أخي ده المقصود الاثنين وده الراجح اليد والعصر وان كلمه ايه هنا صحيح صورتها انها مفرد ولكنها اسم جنس ولكنها اسم ايه اسم جنس فلما نيجي تقول احضر له الطعام الطعام ده اسم اسم جنس مش كده ولا ايه اسم جنس لكن هو كلمه قدامك ايه ها مفرد لكن تقول احضر له الطعام دي كلمه مفرد لكن بيندرج تحتيها ايه الايش والجبنة والليقه والرز الطبيخ الحاجات اللي انت كلها خلاص يبقى كلمة طعام دي اسمها ايه اسم جنس اسم جنس لما اجي اقول لا تنتهكوا حرمات المسجد يبقى تقول لي ايه يبقى احنا هنحافظ على مسجد واحد بس مش كده وهحافظ على مسجد واحد بس امال لما بقول لا تنتهكوا لا تنتهكوا حرمات المسجد يعني ايه ده اسمه جنس يعني كل ما هو مسجد فلفظ الجنس ده يفيد العموم يا حبيبي فلما قال الله سبحانه وتعالى اراه الايه الكبرى فكلمه ايه يندرج تحتها كل ما جاء به نبي الله موسى هو قالوا بيه يبقى يد وي وعصر يبقى يد وعصر فاراه شيئا خارج عن ارادتهم هذه واحده وده كان العجب بقى ان رقم واحد جعله يرى ما هو ما لم يعتادوه ولم يالفوه عشان ما يبقاش هو سعر زيهم كده فأراه اليد فكانت ايه كبرى من ناحيه انهم لم يالفوه ثم راه ليه العصر شيء الفوه عشان لو جاب له اليد بس يقول له دي مش ده مش شغلنا لان ده جاب له حاجه مش شغلهم عشان ما يبقاش سعر زيهم وجاب له حاجه بقى شغلهم عشان لما يغلبهم يدركوا انه على حق يبقى قبلتني. فآية كبرة تنطلق على اليد وتنطلق على العصى يبقى فراه الآية اللي الكبرة طيب. سمع حجة كما قلت قولي. وكلمه عن ربنا وآية تانية كتير. كلمت عنها ورأى آية ها بصري. وإحنا قلنا كده ده كان دليل على ان كل صاحب دعوة لابد له من إيه؟ من دليل يعني مش أي واحد يقول لي كذا روح مصدقه حتى اللي يقول أنا رسول لابد ان يكون معه دليل يبرهن على انه رسول وده حق الناس وعشان كده ما من رسول جاء جاء الا وجعل الله له ايه ومعجزه علامه ودليل تقول انه رسول وانا قلت لكم زمان ان المعجزات والايات التي تأتي مع الرسل سميت معجزة تصاحب من يدعي النبوة يعني يجي يقول أنا معايا أمر خارق للعادة ليكون دليلا على أنني رسول فلا لابد أن يكون الأمر الخارق ده مصدقا له وليس مكذبا له قلت لك قبل كده أن أحيانا قد يأتي من يجري على يديه أمر خارق العادة بس يكون مكذب له مش مصدق وضربت لك مثال زمان بمسلم الكذاب لما قالوا له أن محمدا يأتي بالمعجزات فأين معجزتك مش أنت بتقول لك نبي زيه طب التعاتي تألف لنا كلامه تؤذى قرآن زي قرآن طب هو ليه آياته معجزات قالت زي يعني قالوا آخر شيء فعله أنه ربض عين قتاده قتاده فقأت عين النبي خادها وحطها فعادت أحسن مما كان آل بسيطة أوه اتوا لي برجل اعور فجاءوا فجعله ينام قال له ما انا اثبت لكم ان انا رسول مش محمد رضي عنك فده لا رضي عني فبصق في عينه العوراء فعميت الاخرى أنا م... انا بقول لك ده امر خارق للعادة والله طب عمرك شفت واحد يبصق في عين واحد اعور يعميله له ثانيه دي شفتها او اسمه ايه امر خارق للعادة ده أمر خارق للعادة والله انا بقوله، لكن جاء ليصدق ام ليكذب ده السؤال بقى جاء ليصدق ام ليكذب لو كانها يصدق هو كالعزة ابسك فيها عشان ايه عشان تفات فرح <تصفيق> تانية مع مية فزاد الطين بال يبقى كذبه ام صدقه يبقى كذاه اذا نحن نريد امرا خارقا للعادة يصدق ولا ايه ولا يكذب يصدق ولا يكذب فكل نبي مد ان يكون له معجزات آيات تشير إلى صدقه في دعواه أنه, أنه رسول إذن سيدنا موسى جاب من الدلائل والبراهين ما يشير على أنه رسول رسول. أي طيب رب بفعل فرعون إهباء أنا بقول لك واحد قل لك وأقول لك إلى أن يرث الله في الأرض ومن عليها المتكبر المعاند لا يتغير لا يتغير هو غير قابل الحق غير قابل الحق ولذلك أعجبني كلمة يعني قالها ابن عباس قال جاءه رسولان مش رسول واحد اللي اتنين ومش جايين لأمة ده جايين لمين لفرعده هو اذهب إلى فرعه ومصره جاءه رسولان وجاءه معجزتان وآيتان يد وعصب مش حاجة يعني كالتكفي ايه لا ده اتنقى رسولان ومعجزتان ثم ساقى له يعني موسى وهضو من الحجج ما يقنع اي عقل كان الرد فعله ايه كان الرد فعله ايه هو الحمار حماركت كان الرد فعله ايه ده لو انت بقى استعرفه وتكمله من خلال الصورة التي معنا يبقى سوفك يوم الخميس بعد القادم عشان بتجيش وتدي عليه الخميس القادم ان شاء الله اكون مسافر انا اسافر من الصبح ان شاء الله اكون مسافر فبعد القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.